ب س م الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة و م ما ا أدراك القارعة ي و م يكون ا ل ن ا س كالفراك ا ل م ب و وتكون ا ل ج ب ا للعلوم ك ا ا ل م ن ف ش ف أ الاسلاميه من ق ت م و ز ي في عيشة ن ه فهو نار حار